جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة على فخلقنا العلاقة مضغة، فخلقنا المضغة, فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما. ثمَّ شَأْنَهُ خَلْقٌ أَخَرُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمِيتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبَاعَثُونَ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 فانشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب, واعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تاكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين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 وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أَيُّهَا الرسل كلوا من الطيبات وَاعْمَلُوا صالحا إِنِّي بما تعملون عليم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 وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل فانا تسحرون بل اتيناهم بالحق وانهم لكاذبون اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم بِالشهاده فَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُل رَّبِّ مَا تَرَيْنِي مَا يَعِدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَانَا نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ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 أنا أخرجنا منها فإن عدنا فإننا ظالمون قال خسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون أفحسبتم أن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 ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولائك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم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 والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرع عنها العذاب ان تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين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 وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفُ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ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 ولا يأت الاولى الفضل منكم والسعه ان يؤتوا القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم